De hidoe, biltonet, لا يألم لكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم وإذا لقوكم قالوا Deze geest إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتبعوا Letterlijkheid is een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 Izham al-Taifatan wa كَلِ ولقد وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربا buk om bij بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم رب bukum bichom khams anti ala fi min al malaikati وَمَا جَعَلَ لِلَّهِ we gaan naar de hakim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 lees al kmina de almer shayun, of je toet السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ كل الربا ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون Wat de koningen واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون <تصفيق> وسارعوا الى مغفرة من رب bikum wajnneti arzuha sammata wa al vinkoen in de straat en de straat والله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً Zolamu Anfusam Zekeru Allah Faastag faru Lidu noubihim Wa Illa Allah Wanneer zij de ulaikajasa ummun firtun wa khalidina Wa ni 'amma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 Haa, da bijnul de Nasi, ogend en tehzeno en de in kunt قرح فقد مس القوم قرح مثلك wat dieelke jaren naderen bij والله لا يحب الوالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الَّذِينَ خَلَوْا منكم ويعلم الصابرين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 wa ma hammadun illa rasulun afaimma ta aw ala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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ يُؤْنِيَهُ فِيهِ مَنْ هَوَى وَمَنْ يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ يُؤْتِ مِنها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ waarvan een van de messen zei: "Hoeveel وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين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 أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب we gaan niet Weer het niet سنلقي في قلوب الذين كفروا Bijna aanschouwen, bijna aanschouwen, bijna aanschouwen, bijna aanschouwen, Sommigen van de wereld we hebben, حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أعاكم ما تحبون من صارفكم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل إن على المُؤمِّنِينَ وَلَا ولا وَلَا على عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فأثابكم Faathabekum òما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم we gaan ervan uit dat we En luchtvaartuigen, die we niet kunnen veranderen, die we niet La belle roze, vina, koti balayingi والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما فَتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 وَانْجُمَ إِذَا ضَرَبُوا في الأرض أو كانوا غز جل كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ من اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ waarom moet je me vermoorden? فبما رَحْمَةٍ من الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَرْضًا وَلِيْضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم